أنا إيماني عميق بالله وإيماني عميق بشعبي وإيماني عميق بأمتي العربية والإسلامية وإيماني عميق بكل الأحرار وشرفات العمل إحنا مع مجرى التاريخ وصل وسننفكر طال الزمن أنفكر